الأرض وجعل أهلها شيعي يستضعف طائفة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم يذبح أبنائهم ويستحي إنه كان من المفسدين ونريد وأنم استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم أمت ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونريف إرعون وهامان وجنودهما منهم وجنودهما منهم إن كانوا يحذرون زني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وقمان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت رأت فرعون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 قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت ميا عن جنبي وهم لا يشعرون وحرا الناعني المرضع من قبل فقالت هل أدلكم هل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 اينه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقول كتان هذا, هذا من شيعته وهذا من عدوه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 قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدر لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا جبر في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا, يأتمرون إن الملأ يأتمرون بك اخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولما توجهت قائما قال عسى ربي ان يهديني عسى ربي يهديني سواء سَبِيلٌ وَلَمْ نَوْرَدْ مَعَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمْنَةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دونه وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني, إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء 113. قال إن أجر ما سقيت لنا فلما وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القضي الأمين قال إن 111. أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن, على ان تاجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما اريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء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 أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة, في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله إني لفضيله الدكتور محمد في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من 113. إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لك فلنا جاء 129. وقال لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع, لعلي أطلع إلى إله موسى وإني, لأظنه وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إليه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 لعلهم يتذكرون ولو لا تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديم فيقولوا, فيقولوا ربنا لولا ربنا لو إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع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 فَأَصَلَّنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هم بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يتلى عَلَيْهِمْ قَالُوا سيأت ومن ما رزقناهم يفقون وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى جاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله قالوا إن التبع الهدى معك نتخطف من أرضنا لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم ولكن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 وَمَا كُنَّا مُلِكِ الْقُرَى فهو لاقيه كما امتعنا كما امتعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركان ك أكم فلم يستدي. ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيره سبحان الله وتعالى عن ان يشركون وربك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 أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركتهم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل اذ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَح إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَبَتَغْفِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَ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 واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لونا ان الله علينا لخسف بنا الكافرون تلك الدار لآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 118. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا نعمل السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما. فلا تكونن ظهيرا لي كافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا Ja, <laughs>